ما أحلك يا ليه الله الله الله الله الله. وشوف شوف شوف شوف شوف. شوف النارة شوف الفن شوف من الذي يحدث من الذي يحدث من تفعل يا كينستيان يا ولد؟ ماذا تفعل يا كينستيان يا ولد؟ ماذا تفعل يا رجل كينس؟ ماذا تفعل؟ ماذا؟ كله كله ولا كله. كل كل واحد مصري يري على ايه هوبا يلعبها الحل ياخدها حلو على رجل صندوق ويلعبها تاني بقى ورا واحمد هنار هياخدها وكش رجله على طول لحسام حسن وحسام بقى يلعبها رجالي هوبا فين بقى فين بقى ثانيه حسن فين بقى يا حسام يا حسن ما تطول يلعبها تاني وياخدها على سيده وخدوه وخدوه وحلو وحلو جاي والله وون جون جون جون جون جون ايه يا اماره يا يا اماره ان يا اماره اشكر <تصفيق> يا اماره فوزنا يا اماره وحبيبي يا اماره الله. الله. الله. الله. الله. الله الله الله الله خد خد يا <تصفيق> واد لا يا وفي المنطقه المعلقين فجاه واحد فظيع فظيع فضيحة فضيحة وحد اجتماعه بكده في كده في كده في كده في كده في كده في الكريم, الكريم البطولة. في كده في كده في كده في كده في كده في كده في كده يسيطر بهذه في كده على هذا في